Agrole haal, vogelaar, in een alpachtig tabra, in een alpachtig tabra, zit op tijbha al gomra, dijam ogij manar, hamra. Al marfo daamra, ريحت الصندل الفاسو حرق قلوبنا بيجا مورا اقروا ليها يلفو قراء من عين الحسو التبراء ستو تشبه هالجمرا طيامو كاي منا الحم مورا ستة الراي وستة الزوق زي باغد عسل مدفون ستة الراي وستة الزوق زي باغد عسل مدفون كيف من شوق يهدى وانا في نوم الليل بطره اقول يا هلال من عيد الحسود تبره ستو تشبه هالكمره ضيامه كيمنا نار حمره لا دلعوده مليانه وفرع الغامه ديبان لا دلعوده دي مليانه فرع سمحه القدلع عادان لو طمرنا نطيع مره يوم الخبّة غلبة صراحة من الحرد زائد سماح، الخوف بصراح من دي سماح. عابق طيبة هبة وفاح، بس طول عمره يطول عمره؟ أدرله هالفرجارة من عين الحسّر تبرة، ستة فشبة هالقمرة ليامو جاي منار حمرة. Agrolé haal fugera. Via Mogai manar hamra. Agrolé fugera. Via Mogai manar hamra. fugera. Via Mogai manar hamra. Agrolé fugera. Via Mogai manar fugera.